بوك تو دفدست ييدا واحد وتسعون واحد وتسعون, وتسعون زابسن الجمل الجانبية باستخدام انا واحد الجمل الجانبية باستخدام ان واحد دريما تشه موجدا سوترا بيتي ربما سيتحسن الطقس غدا ربما سيتحسن الطقس غدا او دكله كيف عرفت هذا كيف عرفت هذا يا سَنَدَم دَجَة بيتي بولي أَمُلُ أَنَّهُ سَيَتَحَسَّنُ أأَمَلُ أَنَّهُ سَيَتَحَسَّنُ أون سِغورنو دولازي سَيَأْتِي بِكُلِّ تَأْكِيدٍ سَيَأْتِي بِكُلِّ تَأْكِيدٍ هل هذا أكيد؟ znam da on اعلم انه سياتي. اعلم انه سياتي. on će sigurno nazvati. سيتصل بالتاكيد. سيتصل بالتاكيد. حقاً؟ حقاً؟ يا верюe да че звати اعتقد انه سيتصل اعتقد انه سيتصل فينه سيغورنو старо النبيذ عتيق مؤكدا النبيذ عتيق مؤكدا ذلك بالضبط اتعرف ذلك بالضبط يا предпоставлям да е старо اظن انه عتيق مديرنا يبدو حسن المظهر مديرنا يبدو حسن المظهر اتراه هكذا؟ اترى هكذا؟ Смотрю, <تصفيق> да انا ارى حتى أنه يبدو حسنا جدا. انا ارى حتى انه يبدو حسنا جدا. Шеф <تصفيق> има المدير صديقه بالتاكيد. لديه المدير صديقه بالتاكيد. vjeruje mi stvarno. ذلك حقا؟ اتعتقد ذلك حقا؟ برلوге موجوچه دا има djevojku. ممكن جدا ان لديه صديقه. انه ممكن جدا ان لديه